وتصويرا لأن كثير من الناس يطلق الكفر يقول من أشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا ولكن ليس بالصحيح وسائل الشراء الفقيد كلم على هذا والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاراد من ثانيهparagraph ولا وسائل سياره اخراج الزكاه فاين من احراجه لوجودها فخر عارف كفر كفر كفر عارف بالحكم ووقعت وختن او او فلان وقعت منه ووزر وزر ورزل. وتجب كي مال تصدق ولا يجوز احراجها الا بالنيه ولا والأفضل أن يخرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجود نخلها إلى ما تغطر فيه السلاة فإن فعل أجزاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه بسم وال... الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين متى وقت إخراج الزكاه اذا كما عند ملك النصاب وعند أو عند تمام الحول عند تمام الحول ما حكم المبادره باخراجها شرافي نعم إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة أو تعذر لأنه قال يجب مع إمكانه ما مثال التعذر مثال التعذر نعم قال يضيع المال الزكو نعم يضيع المال الزكو لسنة ثلاثين فهنا يتأذر الإخران طيب وهل فيه, هل فيه زكاة؟ في مدة ضياء إلا إذا كان لو أخرج في أول سنة ما عنده شيء ما عنده شيء فضع شي. له مليون ريال ولا عنده غير فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضع فيها أو السنتين أو الثلاثة نعم هو جدا. هل يخرج لما مضى أو لا نعم المذهب يخرج لكل ما مضى والصحيح كما قلت أنه يخرج سنة واحدة كالزك... كالدين على, على المسر طيب رجل منع إخراج الزكاة منع أخذها للزكاة هل يكفر أو لا أم لا يأخذها ما انتهت طيب إذن نأخذها من الجديد بسم الله الرحمن الرحيم درس اللغ قال المؤلف مع المؤلف فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم إن منعها أي الزكاة جحدا مفعول من أجله اي من اجل الجحد وهذا المفعول من اجله سابق على الفعل لان المفعول من اجله قد يكون سابقا على الفعل وقد يكون لاحقا له وقد يكون مقارنا له فهنا الجحد سابق او مقارن نعم جاء مسابقا ومقارنا بمعنى نكون سابقا ويقول ليس عليه زكاة والزكاة غير مفهوضة أو يكون جحده حين, حين المل إذا منعها على هذا الوجه فيقول المؤلف كفر عارف بالحكم, عارف بالحكم يعني يعلم أن الزكاة واجبة فإنه يقف إذا جحدها وذلك لأنها لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة ضرورة فإذا جهد ذلك كفر وهنا قيد المؤلف رحمه الله كفر بأن يكون عارفا بالحكم فعلم من كلامه أنه لو جهد وجوبها جاهلا بالحكم فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر لأن الجهل عذر الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة يعني لا بكل الصور لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي رسولا يعلم الناس ويبين لهم كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال الله تعالى إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُحِي وَالنَّبِيِّنَا بَعْدِهِ إلى قوله رسلاً مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل هذا على أنه لو لم يرسل رسل إلى خلق فلهم حجة على الله لأنهم عذورون وقال الله تبارك وتعالى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 وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه والنسوص هذا كثيرا أن الجهل عذر ولكن هنا مسألة قد لا يعذر الإنسان بالجهل قد لا يعذر الإنسان بالجهل بمعنى أنه يمكنه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده كرجل قيل له هذا محرم مثلا هذا محرم وكان يعتقد الحل فمن المعلوم أنه إذا قيل له هذا محرم فسوف تقوم عنده شبهة على الأقل فحينئذ يلزمه أن يتعلم يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقينه فهذا ربما لا نعذره بجهله لماذا؟ لأنه فرط في التعلم والتفريط يسقط العذر لكن من كان جاهلا ولم يقم عنده أي شبه ويمشي في هذا على أنه الحق أو يقول هذا على أنه الحق فلا شك أن هذا لم يريد المخالفة ولم يريد المعصية ولم يرد الكفر فلا يمكن أن نكفرها حتى لو كان في, في أصل من أصول الدين الإمام بفرضية الزكاة أصل من أصول الدين وأداؤها أصل من أصول الدين وما ذلك الجاهل علي ماذا نقول الجاهل نكفره ولا لا لا يكفر الجاهل لا يكفر وبناء على هذا يتبين حال كثير من عوام المسلمين في أقطار في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم أن هذا مما يقرب إلى الله وأن هذا ولي الله وأنه هو الذي يشبع لك عند الله وما أشبه ذلك وهم متنقون الإسلام وعندهم غير على الإسلام ولكن يظنون أن هذا من الإسلام ولم يأتيهم من ينبهه فهؤلاء معذورون لا يؤخذون مؤاخذة المعاند الذي قيل له هذا شرك قال له العلماء هذا شرك قال لا أنا على ما عليها آبائي وأجداد فإن هذا الثاني حكم فإن حكم هذا الثاني حكم من قال الله عز وجل ان عنهم ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم يفتدون اذا لا بد من أن يكون الجاحد لوجوب الزكاه لا لا بد ان يكون عارفا بالحكم فإذا جحدها وهو عارف بالحكم صار كافرا طيب فان كان جاهلا واخبرناه وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه فحينئذ يكون كفر عالما بالحكم كفر عالما بالحكم وبناء على ذلك يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار لا يشترط الإقرار بالحكم إذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أو أنكر حتى لو أنكر قال أنا ما أرى وجوب هذا الشيء فإنه لا ينفع ولا يرفع عنه الحكم وإلا لكان فرعون الذي أنكر رسالة موسى مع إطراره بها في باطن نفسه لكان مؤمنا محقا وليس كذلك فالشرط هو البلوغ على وجه يتبين به الأمر فإذا بلغت إنسان حجه على وجه يتبين به الأمر فإن إقراره بها ليس بشرط يحكم بكفره ولو لم يضر بها قال كفر عارف بالحكم طيب وإذا أخبرناه فأخبرناه وأصر على أنها ليست بواجبة لكنه يخرجها أنا أخرجها لكن على أنها تطورة يكفر أو لا يكفر يكفر وعلى هذا فقول المؤلف ومن منعها جحدا لوجوبها ليس قيدا في الحكم لأن المدار على إيش على الجحود المدار على الجحود فإن جحد الوجوب وهو عارف بالحكم فإنه يكفر سواء أخرجها أم لم يخرجها وبهذه المناسبة اود ان اذكر كلام الامام احمد رحمه الله حين قيل له ان فلانا يقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فلما قيل له ان فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن وقال إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل فتبقى الآية لا فائدة من ذلك لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائد وهو الجحود علقت الحكم على وصف القتل أما إذا جحت فهو كافر س... نعم إذا استحل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل ومن ذلك الذين قالوا إن كفر تارك الصلاة محمول إن نصوص كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها نقول سبحان الله كيف هذا العقول إذا جحد وجوب الصلاة فلو صلى فإنه كافر لو صلى لو كان وراء الإمام لا يختلف عن, و... عن و... ظهر الإمام ولا يوما واحد وهجح يجحل وجوبها كاف كيف ده؟ تعتبرون وصفا لم يكن في الدليل ولم يشر إليه الدليل ولا إشارة وتلغون وصفا علق الدليل عليه الحكم هذه جناية على النص جناية من وجهه إلغى ما اعتبره, الحاك... ما... ما اعتبره الشرع وصفا موجب الحكم واستحداث وصف لم يكن في النص ولا تعرض لهم النص وهذا البلاء يا هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم يعتقدون قبل أن يستدلوا فإذا اعتقدوا قبل أن يستدلوا حاولوا لي, نصوص لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون هذا واحد أو يكون المستجل العالم مستعظما للأمر مستعظما للأمر كيف يكفر وهو يشهد لا إله الله وأنه محمد رسول الله ويؤمن بالله اليوم الآخر فيستعظما يكفر بثرك الصلاة فيحاول أن يحرف المسوس من أجل استعظامه أن يكفر. على كل حال هذا جئنا به استطرات وإلا الموضوع موضوع من منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر ومن جاحد وجوبها وأداها فهو أيضا كافر للجحت لا للمن طيب سيقول رحمه الله أو بخلا يعني أو منعها بخلا طيب نعم نعم وأخذت منه وقتل أخذت من الزكاة وقتل تأخذ منه وتعطى أهلها ويقتل يقتل لردته وهنا يقع إشكاء كيف تأخذ منه وقد حكمنا بكفره وهي لا تقبل منه لقوله تعالى وما منعهم ومن تقبل منهم أفطاتهم إلا من أنهم كفروا بالله فكيف نأخذها منه حكمنا بكفره وردته وإذا قتلناه فسيكون ماله لمن لبيت المال لأن المرتد لا يرث ولا يرث فكيف تؤخذ نقول لأنه تعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة فإذا قال قائل إذا دخلت بيت المال فالذي يصرف إليه بيت المال أعم مما تصرف فيه الزكاة لا يدخل الأخص بالعام الجواب لا لأن لأنها ربما تصرف في الأعم تصرف مثل في إصلاح الطرق في بناء المساجد وما أشبلالك وهذا لا يصرف الزكاة فيه إذن نقول إذا منعها جهد لوجوبها فإنها تؤخذ منه ويقتل وورد الإشكال الذي أوردنا وهي كيف تؤخذ منه وهو كافر ولا تقبل منه قلنا لتعلق إيش حق الغير بها وأوردنا سؤالا آخر قلنا أفليس مال مرتد لبيت المال, المال أعم من الزكاة قلنا بلى لكن قد لا تصرف في المصارف الخاصة وتصف المصالح العامة وهذا لا يجوز ثم قال وقتل قتل لردته قتل لردته قال ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستتاب أنه لا يستتاب ولكن هذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكم المرتد أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام والعلماء رحمهم الله مختلفون هل كل كفر يستتاب منه؟ وهل الاستتابة واجبة؟ أو راجعة إلى رأي الإمام؟ والصواب أنها ليست واجبة وأنها راجعة إلى رأي الإمام ان رأى من المصلحة أن يستتاب قو... لكون المرتد زعيما في قومه وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به فهذا يجب أن يستتيبه الإمام وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه خير من بقائه لنفسه ولغيره لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه قال الله تعالى وَلَا يَحْسَبَ النَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأْنْفِسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِمٌّ فهنا لا يحتاج إلى ال يقتل ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من سب الله ورسوله إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب تاب الله عليه لكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تقبل توبة ويقتل ومن سب الله فإنها تقبل توبة ولا يقتل نعم أو بالعكس صحيح نعم لماذا؟ لأن حق الله لله وقد بين سبحانه وتعالى لنا أنه يغفر الذنوب جميعا لا ياخذ عليه ونحن نقتله لله انتقاما منه لحق الله فإذا كان الله سأل قد بين لنا أنه يعفو عن يغفر الذنوب جميعا فلس من حقنا أن نقتله أما الرسول عليه الصلاة والسلام فسبه حق له وقتله قتل الساب لحق الرسول وهو حق آدمي ولا يعلم أعفى عنه أم لم يعرف فلهذا يجب قتل من سب الرسول ولو تاب طيب وإذا قتلناه بعد توبته ماذا نصنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له بالمغفرة وننسفنه مع المسلمين لأن قتله حصل به أجاء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله طيب يقول المؤلف أخذت منه و... و... وقتل أو بخلا بخلا هذه معطوفة على جحدا أو بخلا وما هو البخل البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده عرفتم البخل منع ما يجب والشح الطمع فيما ليس عنده فالبخيل ممسم والشحيح مقتطع يريد أن يكون أموال الناس عنده فإذا منعها بخلا أو شحا نقول بخلا أو شح بخلا لأنه منع ما يجب أو بخلا أخذت منه وعزر أخذت الفعل مبريل المشور فمن الآخذ الآخذ من له حق الأخ وإلزام الناس بالشرق وهو السلطان وسلطان كل بلد من جعل أميرا عليها من قبل السلطان الأعلى فتوأخذ يأخذها الإمام قهرا أو افتيارا قهرا لأنه ماني ويعذر يعذر التعذير يطلق على معانه منها النصرة ومنها التأديم النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوقبوه تعذر رسوله أي تنصرونه والتعذير بمعنى التأديم مثل كلام المؤلف وهو كثير كلام الفقه وسمي التعديب تعزيرا وعصر التعزير النصرة لأن فيه نصرة نفس الإنسان عليه لأننا إذا, أد إذا أدبناه استقام فنصرناه على نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوماً قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر. فهذا الذي أدبناه نقول عزرناه تعزير نصر في الواقع لأننا نصرناه على نفسه إذ هذا سيردعه عن ما كان عليه وهنا سؤال إذا أخذت منه فهل تبرأ بها ذمته؟ نقول أما ظاهرا فتبرأ منها ذمته تبرأ ظاهرا بمعنى أننا لا نطالبه بها مرة ثانية وأما باطنا فلا لا تجزئه لأنه لم ينوبها اتقب بالله ولم ينوبها إبرع ذمته من, من حق الله فلا تبرأ بها ذمته فيكونوا معاقبا عليها عقوبة من لم تؤخذ منه لأنه, لأنه بغير اختيار منه يقول وعزر لم يبين المؤلف رحمه الله بماذا يعزر بماذا يعزر الضرب بأخذ شيء من ماله زيادة على الزكاة بالتوبيخ أمام الناس بإركابه حمارا لم يذكر يد... يد... وإذا كان المقصود من التعزير التأديب فإن يحصل به التأديب هو الواجب ويختلف باختلاف الناس من الناس من تعزيره بالمال من هذا البخير البخير عزره بالمال وليعو ومن الناس من تعزيره بالضرب المال لو تأخذ النصف ماله ما يهمه فربما يفعل الرجلان ذنبا واحدا أحده من بالمال وثن يعزره بالضرب وربما يكون جلده صخرا ما يبالي بالضرب ولكنه ولكن لو توبخه بكلمة أمام الناس راصد به الأرض بماذا نعزره بالتويخ وربما يعزر بالفصل عن الوظيفة المهم من التعزير لا يتقيد بنوع معين من العقوبة لأن المقصود به إيش؟ الإصلاح والتأتيب وهذا يختلف باختلاف الناس نعم وقالوا إن بخيرا عثر عثر عثرة جيدة فلما عثر ورأى أصبعه وإذاه قد أجمل فقال الحمد لله شوي ول في النعلة أي أشد عنده النعلة أشد يمكن لو انقطع أصبعه ما يهم ولكن النعلة شديدة هذه هذا من إيش من البخلة مثل هذا ما أعزله شيء بالماء ولله المؤلف أطلق لكنه قد روى السنن من حديث بهز بن حكيم عن نبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات رب ولا شك أن الشرع إذا عين نوع العقوبة ولو بالتعسير فهي خير مما يفرضه السلطان فنأخذها وشطر ماله فما المراد بشطر المال شطر المال نصبه لكن هل هو المال عموما أو ماله الذي منع زكاته في هذا قولان للعلماء وأظنكم أيضا سيقول لكم فيها قولان أن نأخذ نصف ماله الذي منع زكاته فإذا كان عنده مثلا مئة من الإبل ومنع زكاته وعنده مئة من الغنم أدى زكاته فعلى القول بأن المراد بشطر ماله أي الذي منع زكاته كم نأخذ من زكاة الإبل وخمسين بعيرا وعلى القول الثاني نأخذ زكاة الإبل وخمسين بعيرا وخمسين شاتا لأن المراد المال كله والنص محتمل محتمل فإذا كان محتملا فهل نأخذ بأشد الاحتمالين أو بأيسرهما نعم الظاهر أن نأخذ بأيسرهما لأن ما زاد على الأيسر نشكوكم فيه والأصل احترام مال المسلم فنأخذ بالأيسر نعم لو أن الناس انهمكوا فيها. هذا وتمردوا ومنعوا الزكاة ورأى ولي الأمر أن يأخذ باحتمال الآخر فيأخذ نصف المال كله لكان له مساء ودليل ذلك تضعيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر حيث زاد فيها إلى أخف الحدود ثماني ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون تجب الضمير يعود على الزكاة في مال صبي ومجنون وقد سبقت الإشارة إليه حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام ولم نشترض البلوغ ولا العقل وذلك لأنها واجبة في المال فهي من جهة أنها تكليفية وعبادة يرجح فيها جانب السقوط كما قال به بعض العلماء أنها لا تجب في مال, في مال الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى وفير ولكن الصحيح أنها واجبة في المال وأنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما طمان متلفهما يعني أن المجمون أو الصبي لو أكلف شيئا وجب عليهم طمان لأنه حق آدم ولو أفسد عباده لم يجب عليهم شيئا لأنه حق عباده حق لله فهنا نقول الزكاة فيها شائبة شائبة حق للآدمين لقوله تعالى إنما استقاتوا للفقراء وفيها أيضا شائبة أنها, أنها تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله والذين في أموالهم حق المعلوم وقوله لمعاد أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فالراجح أنها, أنها تجب في مال الصبي والمجنون ولكن من يخرجها يقول ماليف يخرج. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما وليهما يعني من يتولى شأنه شأنهما في المال في المال الخاص ومن الذي يتولى شأنهما في المال الخاصة هو الأب أو وصيد وكيله إن كان حيا وأما الأخ والأم فإنه, فإنه لا ولاية لهما فيما الصبي والمجنون على المشكور من المذهب والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من أب أو أم أو أخ أو أخت أو, أخت أو عم أو خال أو غيره لأن هذا هو مقتضى الولاية قد يكون أبو ميتا ولم يوصل أحد لكن هم قالوا اذا لم يصل احد فالوصي الامر الحاكم والقاضي يولي من شاء والصحيح ان الاقربين هم الاولياء نعم نعم يقول ال ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من تقم لنفسه قط من لنفسه قط أفلا يكون ذلك مانعا من قولنا لتحتم قاتل ساب الرسول الجواب لا لأن ساب الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه إذ هو قد مات وسابه في الحقيقة ساب له لشخصه لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه ولهذا نقول إن سب الرسول إذا كان حيا فهو سب شخص وإذا رضي وعفى فلا بأس ولهذا لو سب الرسول باعتبار أنه رسول وأراد بذلك سب دينه فلا نظن أن رسول يسقط حق. نعم لا بدي لك الدين من يمثله من يمثله يمثله النبي عليه الصلاه والسلام فهنا تعلق بالشخص الرسول وبالدين نعم نعم هم هم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذب ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا السؤال الجيد يقول كيف نعذر المشتكين الآن الذين يشتكون في بعض البلاد الإسلامية وهم يعيشون في وسط المسلمين ولم يعذر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أبي وأبوك في النار أما أهل الفترة فليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص ولولا أن الرسول قال إن أباه في النار لكن مكتب القاعدة الشرعية أنه لا يعدف النار وأنه يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة لأن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيام بما شاء الله من, من, من, من نوع الانتحان فمن أطاء دخل الجنة ومن عصى دخل النار حتى قيل إنهم امتحنون بأن تمثل لهم النار أو تكون أمامه وقال أدفل النار فمن دخلها كانت برد والسلام عليه ومن أبى عذب به فأهل الفترة لولما جاءت به النصوص لكانوا من من يتوقف في أمرهم ويكل أمرهم إلى الله عز وجل أما هؤلاء فإنهم يقولون إنهم مسلمون يعتبرون أنفسهم مسلمين ولم يأتيهم من يقول ان عملكم هذا شرك بل عندهم من العلماء الظلين والمظلين من يقول إن هذا هو الحق وهذا هو الصحيح ولهذا قلنا لو قيل لهم إن هذا إن هذا شرك وحرام وأبوا إلا أن يكون ألمهم عليه فإنهم لا يعدرون في, في, في عذرهم نظر والله لا تقول, لا تقول ربما تخبر العامة يعني أمرهم عجيب. هلا كل هلا اللي ما تغفى عليه نحكم بالكفة نعم تلفت نعم صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها على كل حال أي ولو منذ تفريض إذا أتلفها هو لكن لو تلفت ولهذا قلنا لو تلفت يعني هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا أو جاء إنسان أخذ وصراقها لكن لو هو يتلفها أفرض أن هذا صاحب الأمانة أنه جعلت عنده طبق تمر قلت هذا وديع فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فاكل يضمن او لا. يضمن حتى النائم يضمن ليش مرفوع انه قل بالنسبه للذات لكن بالنسبة لضمان حق الادمي لا يفرق نعم نعم هل طيب رجل ذبح حشاة مع بطنها جاهلا حسب المقصود ما تتبأ أي بالسكين وقدها مع بطنها حتى شقها نسق وهما يتبع ما تقول ميتة ونفس الشيء في من دم يسم وذنيت سليمة هذا من حلال بالبطن هو اللي فيه الطعام ولرشقات بطن ما عاد والله بتعود تاكل خله بذبح من البطن <تصفيق> هذا فعل محرم المشرك فعل محرم وهذا ترك واجب فرق بين تلك الواجب والعاده لانها لان الله عليه وسلم جعل انهار الدم والتسميه في حكم واحد فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وقال الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله من قال إذا نسلت تسمية على الذبيحة فهي, فهي حلاء وإذا نسلت تسمية على الصيد فهو حرام مع أنه مع أنه كله واحد كل الشرط مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أولى لأن الصيد جاءت الإنسان بسرعة ويرتبك فيجي على طول يرن والثبيحة دل طمأنينة عرفت خلفت توفر الصحابه ولا المنطال عنهم اقرب زياده ولا قول به ولانه زائرات ولا ولانه لا يزاج على اقرب حق من المضارب في مسائل الفقه وفي له وشطر المال نعلم تحريما في حديث فإن آخذه هو شطر وهو من روايه به قال الشافعي وغيره حديث به لا يقدر اهل العلم لا 30 طيب زاد خير هنوثابه الحديث هذا نعم من سال شيئا من شخص باد من سال زياده ما يطاع لكن رجل منع بخلا وابا بس ناخذ من نقول رح الرجل المره الثانيه ما يمنع ولا اجل غيره ما يمنع هنا عند الله هذا هذا يقول هذا الذي اخذناها منه قهرا قلنا انها لا تجوز عند الله لكن لو تاب لو تاب هل يلزمه اخراجها او لا الظاهر يرزمه إخراجه لأنه ما برعد لمده نعم نفس إنت أبو حجاج إنت الفقر سلعة ولا سماعه ولا عشرة إلا عشرة إلا مئة أظن هذا معنى السؤال فهل يجوه لأنه يعطيه المئة ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفة إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز لابد من السلام في مستمع يقول إذا الجيء تشتريه من شخص بأشرة ريالات ولا سمع إلا, إلا مئة فهل أعطيه المئة وأقول أرجع عليك أخذ التسعين إذا لم يكن عنده تسعين ذيال أقول من باب المصارى فلا يجوز لأنه لابد يعني قصر يصر في مئة بعشرة نعم مئة بعشرة من فئة عشرة لكن ما, ما قبر هذا ما يجوز أما إذا قال خذ هذه المئة وأنا كرها عنده وأنا آتي لك بالعشرة فيما بعد هذا ما فيه بس أو تبقى عنده يقول ما صرف حتى أنه يتوفر عندك تبقى عندك وديعة حتى أحضر بعد ما يتوفر عندك ونكتفق على هذا حق يقول أقترح أن تكون هناك أسئلة قبل درس الزات وذلك لأنه بقي الكثير منه والأسئلة ما ذي يشير الكثير من وقته فحبذا لا تكون هناك أسئلة قبله لأنه بإمكان السائل أن يسأل في وقت آخر ولله الحمد للمنى إلا إذا كانت هناك قضية مطروحة في الساحة فهذه حاجة لا قد من تبيناها لطلبة العلم والله يحقرك أبو عبد الرحمن فوزي ابن سعاد النفاعي وعلى كل حال اتفقنا بمشورة الأخ هداية الله أنه ما يجاب الله على ثلاث تسلة فقط هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز إخراجها إلا دمية والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ولا والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة فإن فعل أجزاء إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رجل منع زكاته فبماذا تحكم عليه منع زكاته فبماذا تحكم عليه ماذا كان أنتك تبصيف فاصل عندك تفصيل نعم